ستة، تأمل أقسام الحروف التالية واستمع إليها ثم أعدها القسم الأول ب باء ت تاء ث تا ثاء تا ف فاء ك كاف القسم الثاني. ج جيم. ح حاء. خ خاء. ع عين. غ غين. القسم الثالث. و واو. د دال. ذ ذال ر راء ز زين القسم الرابع ن نون س سين ش شين ص صاد ض ض ق ق ل لام القسم الخامس صاد ض ضاد ط طاء ظ ظاء القسم السادس هاء أ ألف م ميم ي ياء القسم السابع لا لام ألف ت تاء مربوطة أ همزة